كنت احكيها تجوزك الالوان حكاياتناوي عن عالم من فتاه حكاياتي احكيها تجوزك الالوان حكاياتناوي عن عالم من فتاه عالم الخيال المليء بالجمال عالم الخيال المليء بالجمال في جدتي حكايه ارويها للاطفال حكايه حكايه حكايه في شعبه حكايه وهي هاني الاطفال حكاياتي احكيها في موجوب الانوار عالم من خيال عالم خيال المليء بالجمال عالم الخيال المليء بالجمال في جعبتي الحريره ارويها من قطرات